أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعه اشهر واعلموا واعلموا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مخزي الْكَافِرِينَ وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بريء من بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ورسوله فَإِن تبتم فهو خير لكم وَإِن توليتم فاعلموا أَنَّكُمْ غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أَلِيمٍ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 وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى, فأجره حتى يسمع كلام الله ثم ثُمَّ مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله رَسُولِهِ إِلَّا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 وَأُولَٰئِكَ هُمُ المعتدون فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ونفصل الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم من بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا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 أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم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 لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة أعظم درجة عند الله هُمُ هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان, ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أَبَدًا إن الله عنده أجر عظيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا, لا تتخذوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنْ اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يتولهم منكم فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُل إِن كَانَ أَبَاكُمْ وَأَبْنَائُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَةُكُمْ وَأَمْوَالٌ قَدْ تخشون وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا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 وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ من فَضْلِهِ إِنْ شاء إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله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 والمسيح ابن مريم وما امر ا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما ما يشركون يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم وياخذ الله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 واعلموا أَنَّ الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا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 إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اَثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَتَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعَلِيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنَّ فِي رُخَافًا وَثِقَالًا وجاهدوا, وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن, ولكن بعدت عليهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم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 لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقين انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ورتابه وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عده ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم, فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين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 لقد بتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الأمور حتى, حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني ألا في الفتنه سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون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 ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا انهم أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالا ولا ينفقون ولا ينفقون الا وهم كارهون فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم, ولكنهم قوم يفرقون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 يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا, إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له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 فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم كمستمتع بخلاقهم وخطم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون أَلَمْ يأتهم نَبَأُ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات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 قل لار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا, جزاء بما كانوا يكسبون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 انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون واذا انزلت سوره ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك اولوا الطول منهم وقالوا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 تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون انما السبيل على الذين يستاذنونك وهم أغنياء رضوا بان يكونوا مع الخوالف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 رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم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 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم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 والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى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 أفمن أَسَّسَ بنيانه على تقوى من الله وَرِضْوَانٍ خير خير أم من أسس بنيانه على شفا على شفا جرف النهر فنهر به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبه في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمص. ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون, ولا ينالون من عدو ديلا إلا كتب لهم به عمل صالح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 ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نثر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون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 فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون ولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ثم لا يتوبون ولاهم يذكرون وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نظر بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يفقهون